لحظات ونستمع إلى خطبتي الجمعة يلقيها فضيلة إمام المسجد الحرام الشيخ الدكتور سعود ابن إبراهيم الشريم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا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 ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فيا ايها الناس ان من يصبر التاريخ الغابر والحاضر ان من يسبر التاريخ الغابر والحاضر ببداهة فهمه واتزان نظره ويتعرف على واقع الامم السالفة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 إنه متختل ذلكم يوما ما فاحكموا على أمان الناس واستقرارهم بالغيبة والتيه المفرزين الممارسات مسؤوله، والإخلال المرفوض بداهة بكل ما له مساس بالأمن والذي يهدد رسو سفينة المجتمع المسلم الماخرة في حين إنه لا قبول له بأي صفة كانت مهما وضعت لهم مبررات والحيثيات التي يرفضها كل ذي عقل حي وفؤاد ليس هواء وإن استعمل في نفاذ مثل, مثل تلك الممارسات بعض بني أمتنا وممن يتكلمون بلغتنا ليجعلوا نتيجة الممارسات النشاذ في المجتمع المسلم عرضة لحتفهم قبل حتف من سواهم ومتى دب في الأمة؟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 في تنفيذ ما من شأنه ايجاد المسوغات المشروعة بمفهومهم في التضييق المتتالي على حياض المسلمين فتأتيهم مثل هذه الاخلالات على طبق من ذهب ليجتاحوا بلاد المسلمين بادنى الحيل ايها المسلمون انه ينبغي لنا في هذا المقام ان ندرك مفهوم الامن بمعناه الشمولي والواقعي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 بل إن أول وأعظم مفهوم للأمن هو في أن ينطلق المجتمع المسلم على تقرير أن عقيدة المجتمع هي تحقيق شهادة ان لا اله إلا الله محمد رسول الله بالبعد عن الشرك بالله في ألوهيته وربوبيته وأسمائه وصفاته والبعد عن الشرك به في حكمه والبعد عن الكفر بملة الإسلام والإلحاد فيها أو تنحية شرعة الباري جل شأنه عن واقع الحياة أو مزاحمة شرعة غير شرعة الله مع شرعته جل وعلا صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون كما أن مفهوم الأمن عباد الله يبغي ألا ينحى عن مراكز القوى في المجتمعات المسلمة أو يدب التجاهل فيه دبيبا لينسينا أثر هذه المراكز الملموسة في أمن المجتمعات سلبا وايجابا فهناك ما يسمى مفهوم الأمن الغذائي والأمن الصحي الوقائي وهناك ما يتعلق بالضوابط الأمنية في مجال التكافل الاجتماعي وتهيئات فرص العمل والإنتاج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 في بنيتها التحتية كما أنه يجب كما أنه يجب ألا نغفل عما يعد هاجسا عما يعد هاجسا أمنيا لكل مجتمع وصماما للفتح أو الإغلاق لمادة الإخلال بالأمن ألا وهو الأمن الفكري الذي يحمي عقول المجتمعات ويحفظها من الوقوع في الشبهات بالسذاجة أو العب من الشهوات بنهم ومثل هذا, النوع ومثل هذا النوع من الأمن لا يتسنى له التمام إلا من خلال مراعاة محورين أساسيين أولهما محور الفكر التعليمي التربوي وثانيهما محور الأمن الإعلامي الثقافي إذ يجب على الأمة ألا تقع في مزالق الإنحدار والتغريب أو التبعية والإخلال عبر هذين المحورين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 والبعد عن التبعيه المقيتة أو التقليل من شأن العلوم الدينية النافعة أو استثقالها على النفوس أو الاعتراف بها على الاستحياء والتخوف المفرزين الفتون الذي يتردد بين الحين والآخر عن مدى جدوى الأخذ بها, بها على مضض مقلق بحجة أن مثل ذلك ليس من أولويات سوق العمل فالفكر التعليمي ينبغي أن يغذي حاجات سوق العمل بخاصة وحاجات المجتمع التربوية بوجه عام ولا غنى للمجتمع المسلم عن الاثنين جميعا وأما محور الفكر الإعلامي فهو مقبض رحى المجتمعات المعاصرة واقنوم تأثيرها الأساس إذ به يبصر الناس ويرشدون وبه يخدع الناس ويغربون به تخدم قضايا المسلمين وتنصر وبه تطمس الحقائق وتهدر بالفكر الإعلامي تعرف المجتمعات الجادة من المجتمعات المستهترة فما يكون فيها من اعتدال وكمال يكون كمالا في بنية الأمن الإعلامي واعتدالا فمن الخطأ الفادح أن, أن يترجم الفكر الإعلامي على أنه جملة من الأفلام الهابطة او الاغاني الماجنة التي لا تعترف بالقيم والمبادئ ولا ترى للحياء صورة ولا جسدا كلا فهذا غش في التصور ومن غشنا فليس منا كما انه يجب على كل صاحب لسان فصيح مسموع على, على كل صاحب لسان فصيح مسموع او قلم سيال مقروء ان يتحدثوا عن شؤون المسلمين بكل مصداقية وواقعية وعدل وانصاف والا تستهجنهم الحوادث وردود الافعال ويستهويهم الشيطان فينطلق من خلال الحديث المتشنج والسباب المسترسل والخصام الحاجب للقضيه الام الذي قد يفقا العين ولا يقتل العدو فاما الزبد فيذهب جفاء واما ما ينفع الناس فيمكث في الارض إن عزو الأمور إلى مسبباتها الحقيقية ووضع النقاط على الحروف ينبغي أن يكون هو أول طرق المعالجة المعضلات والقضايا المزعجات وإن تجاهل الأسباب والبواعث أو عزوها إلى غير مصادرها لا يزيد الأمور إلا تعقيدا والشرور إلا اتساعا، وإن العقول السليمة لتستخف بالطبيب يعزو سبب السرطان إلى شرب الماء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 وظن وخرص فالله جل وعلا يقول قتل الخراصون الذين هم في غمرة ساهون يقول قتاده رحمه الله الخراصون هم أهل الغرة وظنون إن إطلاق اللسان وسيلان الأقلام خائضة في المدلهمات ولا أتة في النوازل دون زمام ولا خطام لمن شأنه أن يحدث البلبلة ويغر الصدور وأن يخرج المجتمع المسلم من تشخيص النازلة الواقعة إلى التراشق والاختلاف وتصفية الحسابات الكامنة وتصفية الحسابات الكامنة في النفوس ولا تسألوا بعد ذلك عن محاولة الفك لرموز اللمز والغمز والهمز بنميم من قبل مشككين في تدين المجتمع المسلم وسلامة المنهل الإسلامي العذب فيه من كل تهمة تصيبه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 بإغلاق المساجد أو هدمها قطعا لدابر السرقة ولو أن امراه محجبة غشت وخدعت لسمع رجع الصدى للمناداه بنزع الحجاب حسما لمادة الغش والخداع زعموا فلا هم في الحقيقة نادوا بقطع يد السارق ولا طالبوا بتعزيل تلك التي غشت وخدعت وإنما دعوا إلى هدم المسجد ونزع الحجاب وهذا هو سر العجب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 بضوابط الشرع وحدوده وإن من المؤسف أن يكون مفهوم حرية التعبير وحرية الحوار قد شاع مقلوبا في أذهان الأغرار من حملة الأقلام وعليمي اللسان فظنوه لا يعدو إرسال الكلام على عواهنه وتسويد الصفحات بضروب من الحرف يضر ولا ينفع إن الأمن الإعلامي في المجتمعات له أحوج ما يكون إلى دراسات موسعة تقتنص الهدف الواعي من خلال دراسات من خلال دراسة أوساط المجتمعات المسلمة والربط بينها وبين الخلفيات الشرعية والإجتماعية للطبقة الممارسة لمثل هذه الأنشطة الإعلامية الفعالة كما ينبغي تحليل الأفعال وردود الأفعال بين معطيات المتطلبات الشرعية والمتطلبات الاجتماعية وبين متطلبات الرغبات الشخصية المحفوفه بالشبهات أو الشهوات وأثر تلك المشاركات في اذكاء الحس الامني الاعلامي والكفايه الانتاجيه لاستقرار المجتمع العائد للاسر والافراد بالنفع العام والهدوء اللامحدود محدود في الدارين فالواجب علينا جميعا أيها المسلمون فالواجب علينا جميعا ايها المسلمون ان ننظر الى الحقيقه الامنيه من اوسع ابوابها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 والدعاة الصادقين الذين تجتمع عليهم القلوب وتتالف حولهم النفوس ينطلقون من فهم صحيح ثابت لكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم فهم النجوم الثواقب والبدور المضيئة ولولاهم بعد الله لمادت الأرض بأهلها ولكن هم فيها أوتاد ورواسي فهم عده الأمة في مكافحة الفكر الإلحادي المنحرف والدعوات المضللة المسعورة وهم عدتها في كبح جماح الغلو وتنشيط المفرطين والعلماء والدعاء لن يتمكنوا من القيام بهذه المهمة في ظل غياب الثقة أو الاعتزاز بهم وسط مجتمعاتهم إذ لا شرف للمجتمع إلا بانتسابه للإسلام والالتفاف حول علمائه وللنهاء والصدق والأمانة هذا وصلوا رحمكم الله على خير البرية وأزكى البشرية محمد بن عبد الله صاحب الحوض والشفاعة فقد أمركم الله بأمن بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكته المسبحة بقدسه وأيها بكم أيها المؤمنون فقال جل وعلا يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما وقال صلى الله عليه وسلم من صلى علي صلاه صلى الله عليه بها عشرا اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد صاحب الوجه الانور والجبين الأزهر